تعالى عما يشركون خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصيم مبين والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون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 أ ل ا ساء ما ي ز ر و ن قد مكر الذين من قبلهم ف أ ت ى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم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 بلى إ ن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أ ب و ا ب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين صدق الله العظيم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 و ق ا ل الذين أ ش ر ك و ا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء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 او ياخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين او ياخذهم على تخوف فان ربكم لرؤوف رحيم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 ولله المثل ا ل أ ع ل ى وهو العزيز الحكيم ولو ياخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من د ا ب ة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 من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم, فهو وليهم اليوم ولهم عذاب اليم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 م ا في بطونه من بين ف ر س ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل و ا ل أ ع ن ا ب تتخذون منه سترا ورزقا حسنا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 من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم اقامتكم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 من الجبال اكنانا وجعل لكم سرابي لتقيكم الحر وسرابي لتقيكم ب أ س ك م كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون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 ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه ة انكاسا تتخذون, تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون أُمَّا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 ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا ل س و ء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم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 واولئك َََِ هم ُُ الغافلون ََُِْ لا َ جرم َََ أ َ ن َّ ه ُ م ْ في ِ ا ل ْ آ خ ِ ر َ ة ِ ه ُ م ُ الخاسرون ََُِْ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 ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فاخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمت الله ان كنتم اياه تعبدون